ما تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نوديا للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله فسعوا إلى ذكر الله وذو البيع